وأنا أقول قبل أن أقرأ كلامهم ربنا جل جلاله لما ذكر النار ذكر أن من دخلها من الكفار لا يخرجون منها أبدا يريدون أن يخرجوا من النار كما أنهم كانوا مقيمين في الدنيا على المعصية وربنا قال فما أصبرهم على النار فالمقيم على المعصية كالذي يمسك قطعة من النار بيده، فهذا جزاء هذا جزاء موافق لأعمالهم، كما أنهم عكفوا على المعاصي فهم يعكفون في النار، ويريدون أن يخرجوا منها لماذا؟ لأنها لا تطاق ولا يتحملها الإنسان، فهم يريدون أن يخرجوا منها. ويطلبون من ربهم وهم يصطرخون فيها منظر هنا وهم فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فلا يستجاب لهم. وربنا يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون ثم يطلبون من مالك ليقضى عليهم ربهم ويطلبون من المؤمنين أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فربنا يصور الحال لاجل أن يحذر ولذا إذا كان هذا في حق الكافرين فيجب علينا تبليغ الكافرين عن حالهم التي تكون يوم القيامة لاجل أن نقيم الحجة على الخلائق أجمعين فالسعيد في هذه الدنيا من قام بالقرآن حجة لله على الناس يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها جاء التأكيد الاكيد وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم هم مقيمون بالعذاب والعذاب قائم عليهم قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والسارق والسارقة فقطعوا أيها الحكام اليد اليمنى لكل منهما مجازاه لهما وعقوبه من الله على مرتكبا على مرتكباه من أخذ أموال الناس بغير حق وترهيبا لهما ولغيرهما والله عزيز لا يغلبه شيء حكيم في تقديره وتشريعه وأنا أقول أيها الاخوه هذه الآية الكريمة تبين الحكم الأكيد والحكم النافع الذي لا يصله غيره والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما هذا الخطاب فقطعوا خطاب للأمة أجمع ولكن يراد به الخصوص وهو الحاكم الشرعي أو نائبه ولكن لما قال فقطعوا إذا كان الحاكم لا يطبق الحد الشرعي ليس معناه أن الناس غير مكلف بل يجب على الأمة أن تطالب بهذا الحكم الشرعي وأن لا تسكت على هذا وأن لا يلبس الحق بالباطل وكذلك فاقطعوا فيه لا بد من تنصيب الإمام العادل الشرعي الذي يقوم بأمر الدين فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب هذا هو الحكم هذا هو الحكم مجازاتا لفعلهم في التهاون بأموال الناس لأن المال هو شريان الحياة وبه يحقق الناس الوصول إلى مقاصدهم ومطالبهم فإذا لم يأمنوا على مالهم حصل الفساد في الأرض جزاء بما كسب نكالا من الله أي عقوبة وتنكيلا وعبرة وعظة لمن وراءهم وأصل نكال. المنع والامتناع وسمي النشال لانه يعني فعل حينما يفعله الفاعل يمنع غيره من المعاوده يمنع المنشل به من المعاوده اليه ويمنع غيره من الوقوع فيه نشالا من الله والله عزيز حكيم أي والله ذو القهر والغلبة وهو العديد سبحانه وتعالى في انتقامه من هذا السارق وكذلك أيضا لاجل أن ينردع غيره من الوقوع والله عديد حكيم هو الحكيم في حكمه فيهم وقضائه عليهم تأمل هنا والسارق والسارقة وهذا يعني بخلاف ما جاء في سورة النور الزانية والزاني فهنا قد السارق باعتبار أن السرقة مبنها على القوة والجلد والنشاط والجرأة والرجال أخص بهذا ولذا تجد السرقة عند الرجال أكثر أما الزنا عياذا بالله فهو سلعة البغاء لأن أكثر ما يوجد سببه من النساء وهذا فيه تلميح على أولئك على النساء اللاتي يغوين الاخرين فليعلمن انهن يحملن اثمهن واثم الاخرين فقدمت الزانيه لانها هي السبب في زنا الزاني طبعا والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله اي تنكيلا بهم وردعا لغيرهم والله عزيز حكيم عز فحكم كما قال الاعرابي هذه الآية الكريمة دلت على وجوب قطع يد السارق لكن السنة النبوية قيدت هذا العموم بقيود منها الحرز فلا بد في القطع أن يكون المسروق في حرز ثانيا أن يبلغ نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم على ذات الحساب الذي كان في ذات الزمن ثالثا أن يكون المسروق مالا محترما, أن يكون المسروق مالاً محترماً رابعا انتفاء الشبهة يشترط انتفاء الشبهه حتى يقام الحد ثم قال تعالى بعد أن بين هذا الحكم مؤملا التائب فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم قال الأخوة في المختصر فمن تاب إلى الله من السرقة وأصلح عمله فإن الله يتوب عليه تفضلا منهم ذلك أن الله غفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم لكن لا يسقط عنهم الحد بالتوبة إذا وصل الأمر إلى الحجاب إذن فمن تاب يعني تاب من أخذ أموال الناس وتاب من السرقة وتاب من ظلم فمن تاب وهنا في التوبة مع شروطها يشترط إرجاع أموال الناس فمن تاب من بعد ظلمه وهذا فيه تربية وهو أن فعل المعاصي ظلم لماذا سميت المعصية ظلم؟ لأن نفس المؤمن أمانة عنده فإذا رقاها بالعمل الصالح وقام بالترقية بالتوبة والعبودية إلى تعالى فقد فعل الخير وإلا فقد دساها وإذا دساها قد ظلمها فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ولا بد من التوبة أن الإنسان يعمل الصالحات فإن الله يتوب عليه فربنا جل جلاله يرجع عليه بالرحمة والمغفرة إن الله غفور رحيم وانظر هنا إلى ختم هذه الآية الكريمة فربنا جل جلاله غفور أن يغفر الذنب ويسره عنه ويدفع عنه ذاه وأنه رحيم يرحمه وهذا يوافق ما في سورة البروج وهو الغفور الودود ففي ذلك بيان على أن الجاني حينما يتوب الله تعالى ليس فقط أنه يمها عنه الذنب بل إذا تاب التوبة النصح وأصلح بعد ذلك فإنه ينال حبت الله وينال رحمة الله قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير لقد علمت أيها الرسول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللجميع وقد يقول قائل لماذا هذا الحكم وقطع السار كما انه ياتي اخرون يعترضون يقولون إذا قطع نصف الناس فيصبح نصف ايدي الشعب شلاء نقول هذا الكلام غير صحيح لانه لو قطع واحد فيبقى عبره لمن اعتبر كل من راه يعلم أن هذا سرق فقطع فيترك الناس السرقه ولا يسرقون وكذا نفسه السارق لا يسرق لما تقطع يده نعم فهذا هذه الايه جاءت بهذا السياق لبيان أن الله له الخلق وله الامر ألا له الخلق والأمر ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير لقد علمت أيها الرسول أن الله له ملك السماوات والأرض بتصرف ما فيهم طبعا السماوات والأرض وما فيه مال الله خلقا وملكا وعبيدا وتصرفا وتدبيرا وأنه يعذب من يشاء بعدله ويكثر لمن يشاء بفضله إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء إذن هي آية عظيمة فيها تقرير العلم بالله تعالى ولذلك العلم بالله لا بد أن نحققه ولا بد من العناية بآيات الله القرآنية وأن نفهم معانيها ومعرفة أسماء الله الحسنى فربنا جل جلاله خلق الخلق لأجل العلم والعمل ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير طبعا جاء الختم والله على كل شيء قدير يعني من أجل أن يبقى الإنسان على رجاء وأمل ثم قال تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون الكذب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 قال الأخوة في المختصر يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في اظهار أعمال الكفر ليغيطوك من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ولا يحزنك اليهود الذين يصغون لشذب كبارهم يأتوك إعراضا منهم عنهم يبدلون كلام الله في التوراة بما يوافق أهوائهم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 ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار إذا هذه الآية الكريمة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة أن كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته إلا ما ورد الدليل بتخصيصه فربنا جل جلاله يؤدبنا في كيفيه التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لنا شرف النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الخطاب يا أيها الرسول فوصفه بالرساله ولذا فإن كل مؤمن في هذه الدنيا يجب عليه أن يبلغ رسالات الرسل ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الخاتم الانبياء وهو الخاتم للمرسلين لماذا؟ لأن كل مؤمن واجب عليه أن يقوم بتبليغ كتاب الله وبتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعمل لإقامة الحجة لله على العباد وأسعد السعادة في هذه الدنيا أن يقوم الإنسان مؤديا لرسالات الله تعالى لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الحزن حينما يؤتى به يؤتى على سبيل ذمه ويؤتى على سبيل النهي عنه لأنه يضعف القلب ولا شيء أفرح للشيطان من إحزان قلب المؤمن، لأن المؤمن إذا حزن فإنه يضعف عن العمل، ولذلك يعد الإنسان أن يكون متفائلا بالخير، محسنا الظن بالله تعالى، محسنا الظن بالله تعالى، عاملا لأداء حق الله وطاعته. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وهذه سنة الله تعالى أنه حيثما أجد الخير وجد الشر وحيثما أجد الشر وجد الخير فعلى الإنسان أن يصبر وأن يحتسب وأن يتعامل بما يريده الله تعالى وأن المهم أن الداعيه يؤدي حق الله وليس هو مطالب بالنتائج لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولذا تجد في كل زمان ومكان من يسارع في الكفر عياذا بالله ثم بين ربنا من هؤلاء قال من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهم المنافقون وإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع المعجزات ودلائل النبوة وشمائل النبوة وتجد هناك من يظهر الإيمان ويبطل الكفر فعلينا أن نعلم بأن هذه الظاهرة لن تتوقف وان الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بعباده ومن الذين ومن الذين هادوا سماعون للكذب ايضا لا تحزن من اليهود الذين هم من صفاتهم انهم سماعون معنى سماعون اي قابلون ومصغون له بك يعني بكثره وبمبالغه نعم يعني اصلها سامعون جاءت سماعون دليل على المبالغه وهذا الآن تجده في الاعلام للأسف الشديد. الإعلام المأجور وهم يسمونه بالسلطة الرابعة لأنه يؤثر. سماعون الكذب. سماعون لقوم آخرين لم يأتوا. هناك أيضا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون من وراء الحدود. فحصوننا مهددة من الداخل بالمنافقين. وهناك أشخاص أيضا آخرون. يكيدون لهذا الدين فالسعيد لمن استمسك بصراط الله المستقيم وصار يمسك الناس بالكتاب يحرفون الكلمة من بعد ما مواضعه وما أكثر الذين يحرفون ويبدلون ويغيرون كما أنهم بدلوا وغيروا حينما أنكروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وأنكروا نبوته وأنكروا الحد حد الزاني وما أكثر الذين يحرفون في هذا الزمان ويؤولون الكلام على غير مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ايضا يعني يقولون لهم احتكموا فان شئتم أن تاخذوا وان شئتم ولا تاخذ هم ان لم ياخذوا بالتوراه ولم يطبقوها فهم لم ياخذوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم أثبتت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأتت بصفته ولكنهم خالفوا التورات ربنا قال ومن يرد الله فتنته أي ضلالته فلن تملك له من الله شيئا ولا يحذر الإنسان الإقامة على المعاصي يحذر الإنسان أن يختم على قلبه ربنا قال أولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم إذن تطهير القلب والاعتناء بالقلب ومعاودة النفس وأن الإنسان يجده في فعل الطاعات حتى لا يقع في المحرمات أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي أي عار، ومذل عياذا بالله ولهم في الآخرة عذاب عظيم ربنا العظيم وصف عذاب النار بأنه عذاب عظيم فليحذر المرء. من فوائد الآيات أولا حكمة مشروعية حد السرقه لردع السارق عن التعدي على أموال الناس وتخويف من عداه من الوقوع في مثل ما وقع فيه ثانيا قبول توبة السارق ما لم يبلغ السلطان عليه عادة ما سرق فإذا بلغ السلطان وجب الحكم ولا يسقط بالتوبة يحسن بالداعي إلى الله تعالى أن لا يحمل هما وغما بسبب ما يحصل من بعض الناس من كفر ومكر وتامر لأن الله تعالى يبطل كيد هؤلاء حرص المنافقين على إغاظة المؤمنين بإظهار أعمال الكفر مع الدعاءة الاسلام الإسلام وهذا في كل الزمان ومكان أما ختمنا لهذا الدرس ولعلنا نختم كل درس بكلمات خالدة قيلت في القرآن يقول ابن قتيبة في ثويل مشكل القرآن لو كان القرآن كله ظاهرا مكشوفا حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل لبطل التفاضل بين الناس وماتت الخواطر ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة ومع الكفاية يقع العجز والبلاد إذا ربنا جل جلاله قد يسر القرآن للذكر ولكن هذا الكتاب العزيز كلما أكثر الإنسان منه ازداد من فينبغي علينا أن نكثر من مطالعة الكتاب وأن نكثر من القراءة وأن لا نفترى في أورادنا اليومية فحاجتنا إليها أكثر من حاجتنا إلى الهواء والغذاء والشراب وأن نتأمل في المعاني وأن نقرأ ما يتعلق بها عسى الله أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم جميع المسلمين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته